أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <تصفيق> الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه الله عليكم جعل فيكم Əlşir əlşir əlşir قال ينسان قوله يا قول الخول أخلص الله عليكم مما لن يؤكي أحداً من العالمين وإذ قال ينسى من con còn mangâm bỏ đây cũng cha là sĩ cùng جعل فيكم أنبياء وجعلكم نوكا وآتاكم ما نبي في لَن تَنْتَصِرَ لِلَّهِ كَذَا and əta No. therefore وعلم ما في صدره علو وعلم ما في صدره Vay allah, sən tən var, sən u. Vay allah, sən tən var, qoqulayın nənə və nəyə in bed إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك وذلك جزا قَال إِنَّ سَمَاءَ يَنشَقُّ فَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فَأَمْطَرَتْ سإلى ايذا كان تسقطني ما في نفسي في ايلاني كان تَعْنُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ كَذَٰلِكَ ۚ أُولَٰئِكَ ۖ صُمٌّ لَّوْدُونَ إِنَّا أَخِيجِ فَقَدَ لَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ a وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهُ أَحْيَا النَّاسَ غير نفج أو r a -D. الذي يورث للذين نخلف This ain't lying الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ